التسجيل السادس والثلاثون استمع إلى التراكيب ثم أعدها ألف جزاك الله خيرا ب نعمة الرسالة ت تحويل العصا ث فر من أذاه